www.goodwaynilife.com منتدى احلى حياه يقدم لكم تؤل جئنا توبا كدما ولست تؤل جئنا يوما لقاء الذنوب فسر للكتاب بدر بالصحاب وذق بالمتاب رحيق الطيوب وذق بالمتاب رحيق الطيوب وذق بالمتاب رحيق الطيوب اللي كان عايش سنين طويلة بيشرب خمر وقابلون اخوه الأفاضل كده بسلوب طيب كده ورحيم وذكروه بالله بفضل الله انفتح قلبه وكان داخل بقى دا على البيت كان كل يوم يخش البيت يا جماعه ربنا عافية عافية خش بقى يسبرهم الدين ويشتم ويضرب ويخبط ويكسر واللي فيه بيبدعه خوش اللي قدامه فارقة بقى فدخل اليوم ده بقى امه قاعدة في البيت هي وزقته اولاده فداخل يبتسم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فامه بتقول له يا حبيبي حبيب الشهد بره بعيد <تصفيق> انت عيان ولا حاجة؟ <تصفيق> قال لها لا انا كنت عيان وخفيت يا احمد عشان ازاي انا كنت عيان وخفيت الحمد لله بقت كويس يعني طب ليه يعني ما فيش لذب ولا خط ولا يعني الكوكتيل الجميل ده كل يوم يعني انا الحمد لله ربنا هداني والحمد لله ودخل وتوضا وراح يصلي ايه في المسجد اللي الاخوه قالوا له فيه راح المسجد بيصلي ومع اول سجد يسجدها لله جل وعلا فاضت روحه الى باقيها جل وعلا يا سلام شفتة دي سبحان الله يا معنى اخر قصة اذكرها لكم في العنصر ده قصة الثلاثة من الشباب الثلاثة دول كانوا اخوة الفاضل كانوا بيتواعدوا مع بعض انهم واحد يتصل بالاثنين التانيين او اي حد يتصل بهم ويتقابلهم الثلاثة قبل صلاة الفجر بنص ساعة ويروحوا مع بعض المسجد يخشوا يصلوا ركعتين كده ويجهزوا ينصوموا وواحد يؤذن ويستدوا ينتظروا المصلين وهكذا المهم خارجين في يوم الايام وهم راحين المسجد لقوا الشاب كده ايه يعني ملوق نفسه كده وماشي بالعربيه كده على سرعة بسيطة وعمال مولع السجارة وعود بقى السجارة على جنب كده فمزيت وعمال بقى إيه مولع الاغان علىها فحاولوا ينشوا وراء فهو حتى ان هم ايه ماشيين وراء فراح جن راح جن وراه بالعربيه فضل ان عايزين يتخانقوا معاه فراح نزل بسكين وقف العربيه ونزل بسكين انتوا عايزين ايه طبعا ما شاء الله كان عريض المنكبين ومشيب الفلانكات كان حاجه حاجه ضخمه ما تشجعش ان حد يتخانق معاه فالهم قال لهم انتوا عايزين ايه انا اقدر اعمل قال له احنا والله ابدا السلام عليكم ده احنا جيين نسلم على حضرتك قال لهم ماشيين وراه ليه الابن بندعوكم الى جنه الدنيا فين جنه الذئب بيت ربنا نفسنا تيجي تصلي معانا فبنمسكينه صف من ايده لما سقط من ايده بيقول لهم انا ده انا والله النار دي ربنا ما خلقاش الا عشان ده انا سخوت طهران طول الليل في زنا وخمر وكذا وكذا وكذا وكذا انا ممكن ربنا يقبلني قالوا ما يقبلكش بيه قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وخدوه في ايدهم وخدوه في حضنهم وطلعوا بيه على المسجد دخلوا على المسجد على اذان الفجر سبحان الله قام الإمام في الوحي رضي يصلي بيصلي إشاء المولى عن سوء الأخبار ده لأن مربنا قدر هداء الإنسان فقال الإمام قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أثرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا الشاب يخاء مليل جدا. وبعد الصلاة قال لهم محقون ربنا ممكن يقبلني بعد كل اللي انا عملته ده ممكن ربنا لي يقبلك طبعا وتكون من خلط اللات من افضل الناس. وجلس تذكرونه بالله. هذا الشاب تاب الى الله وعاد الى الله وبدأ في العباد وفي طلب العلم سبحان الله وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وبعد شهور يسيرة جدا نام على فراش الموت. عرف ان هو على فراش الموت راح عشان يذكرو بالله سبحانه وتعالى. لسه واحد منهم بيقوله كل لا اله الا الله. قال اسكت قال لماذا؟ قال إني اسمع صوتا عجيبا. قال له ما هو؟ قال والله إنه صوت الحور عليه. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات هذا الشاب عند تلك الخاتمة الطيبة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلا يتوبون الى الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم قدمت لكم هذه المائتين من انتدى